كان يعني هذا هو بالنسبه لي هذا اللي سجل كان يعني نفس اللي الخطر انا يعني عدم التركيز في الدقائق الاخيره يعني في الاخير فيها عدم التركيز من من في العلامه الهدف لي سونسييل تي لي طواب اون اي دو راسيريزه لازمنا فاطمه زيد هذا في لقد قمت بسيطة ثلاثة هذه. تعطيكم دعم آخر لكي نوصل البطولة. كيف باش... باش... باش... باش... تفعل؟ لكي نوصل على الشمفين. انا اعتقد ان كما قلنا مقابلة مقابلة. الهدف الرئيسي هو البطولة. الآن نطمنا 6 نخط المقابلة المقابلات الموجاي كذلك. في 6 نخط هنا في <تصفيق> اللعب نحاوس ننجوش لكثلاثة أكثرية. No, všechny věci. An, chlaňa, já myslím, že je to všechny že je to všechny že je to všechny věci. An, že je já Mais un 4-3-3 avec évolution, il y a eu beaucoup plus de euh, positionnement.